بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة وافعة إذا رجت الأرض رجاء وبست الجبال بساء فكانت هباء بَثَرٌ وَكُنْتُمُ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالثَّابِقُونَ هُنَالِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ سُلَّمٌ مِنْ ذَهَبٍ وَقَلِيدٌ مِنْ أَثَرٍ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ Hoo fu alagi wee danu owalalladu na bi akwa bi wa aberari kwawaka simbi Layo wadda na haha wadayuuzafuuna wafaki Naata ho yau na walamitwaili ya sta wa nanu ka amsal do ilmaknuni jaza bi Ha ant sma na fi a la gro a ta sima e la sana sanaang wa awa Makhboud Wapolim Mabud Wazil Mabdud Wamak Maskub Wafakihat Kaseerat La maquatuhat Wala mabnuhat Wafurush Mrafuha In فجعلنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين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 وكانوا يصرون على الإنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما ان العالم بعثون اوا بابون الاولون قل اننا رقنين وآخرين لما جموعون انا من معلوم ثم أيها الضالدون المكذبون لآكلون من شجر من زطوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون صرب العيم هَذَا نَظُنُّهُ أَمَدِينُ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَمْنُونَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نحن قد درنا بينكم الموت وما نحن بمصدوقين عنه وما نحن بمصدوقين عنه ام نبدل ابسالكم ونؤتيكم فيما لا تعلمون ونقد علمتم نشاتنا لا فَلَوْلَا تَتَفَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَن أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا وَلْتُمْ تَفَكَّذُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفْرَايْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَنْتُمُ أَنْزَلْتُمُهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِنُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَازَاهُ فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ أَفْرَوْيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَنتُمْ أَنتُمُ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ nu j na takita wadata ain moqawinasa be bismi wapika voii uqasimobiima waqi a nujumi wainndala kwasamu lautaamu لَهُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَذْكِرَةٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مدهنون وتجعلون رفقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحقوم وأنتم حينئذ تنظرون وَنَحْنُ أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم فَأَمَّا إِنْ كَادَ مِنَ الْمُقَوَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ وَأَمَّا إِنْ كَادَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ يَقِينٌ Sa be bes ne